والليل والنهار و إذا إذا يغشى إذا تجلى م ا الذكر خلق و ا ل أ ن س إن س ع ي ك م لشتى ف أ م ا م ن أعطى و ا ت ق وصدق ى ب ا ل ح س ن ن ف س ي س ر ه للعلوم ي أ ا من ب خ ل و ا س ت غ ن وكذب ب ا ل ح س ن ف س ن ي س ر ه و م ا يغني ع ن ه م ا ل إ ن ا ب ل ن ا ل ل ه د ل و إ ن ل ن ا ل ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى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 ل ف ل ه الدكتور م ح ر ض ت ن